الفكر المتطرف النشاه والأسباب التكفير والخروج بدأ هذا الفكر كأول بادره وبذرة في خروجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغناء فقال له يا محمد اعدل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم يعدل فنلاحظ أن أول بذرة الخروج كانت اعتراض على من على ولي الامر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى الزمان فأتى في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم خرجوا كعصابة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه في بيته وقطعوا يده وقتلوه في بيته وهو ناشر كتاب الله بين يديه يقرأه ثم خرجوا كفرقه في عهد علي رضي الله تعالى عنه في عهد علي رضي الله تعالى عنه اسباب هذا الخروج وسبب خروجهم هناك اسباب كثيره على راسها الجهل على راسها الجهل ثم عدم اتباع الكتاب والسنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها اتباع الهوى ومنها زخرفة ووسوسة الشيطان، ومنها الغرور والعجب بالنفس، وايضا منها حب السلطة والرئاسة، حب السلطه والرئاسة، ومنها دعاة الفتنة الذين يؤججون هذه النار حتى تحدث هذه الانقلابات وهذا التكفير، فأصل الخلل عندهم. في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، ومسألة نزول الجماعة، ومسألة يعني تكفير المسلمين.